فلَم نََّقْلُكُم مِن مائِ مَهين فَجَعَناَاهُ فِي قَرارٍ مكين إِلَ قَدَرٍ مَعْلون فَقَدَرقْناَا فَنَعملَ القَادون وَإِلُئَ مَيذِ للِمُكَذذِبِين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 إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ كَذِبًا إِنْ طَلَقُوا إِلَى ضِرٍّ ذِي ثَلَاثِ شَعَبٍ لَا ظَالِمِينَ وَلَا يُنْقِضُونَ عَهْدَهُنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَاَنَّهُ جِمَالَتُهُ صَفْر وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَّا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ أَهْلَ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَأَعْيُنٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اٰمِنُوا لَمْ يُؤْمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ